بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لم يكن الذين كفروا من أغل الكتاب والمشركين منفكين حتى تات يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، وذلك دين قيم. إن الذين كفروا من عن الكتاب والمشركين في دار جهنم فآل دين فيها جهنم فآل أيكم جن البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات. قاعدين تجري من تحت الأقدام قاديين فيها أبداً قاديين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن قشي ربه.